حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم كان غالي ما بيننا بخار اتحول لتراب لو وسطي وهاه ضهري راجع عطول على رجلي المكسوره من تاني ثاني تاجع وقلبي الغل مالي كل اللي جرى عمرنا قادي ومهما هتحاولوا معايا قلبي مفيش حاجات ناسي فاكرين عملتوا مهفيا فاكرين غضرتوا الزيبيا هيبتوا سمي فيكم مع محن ادتكو عليا كاتم ومش عايزة تكلم علشان يتكلمي فيكو هيعلمي فارد لو الحفظ جمعنا مفيش واحد في يسان وانسننا في يوم كنا اصحا وخلص اراجعنا اثنين اغرا كل اللي كان ما بينا اتبخر اتحول لتراب لو كنت فكرت شوية ما كنتش في يوم تغدري بيا وتبيعي وتولي مش عاوزك ده انا كنت سندك في الدنيا بكرة اما هتعش مع غيري تولي ولا يوم من خيري واتعرف انك دياتي حبي وغرام انا زي مله انت عنيك والله مهبت عنيك واترجع تقولي انا نجنانا كان فيه خلص انا مش لك اتكبرها كل فيها ظهرمه وقعدنا يا موه الظهرمه مباقيتش اروحها عشانا ساكي مباقيتش اقلت في صورها وعملت عنفه لقنسها وبقول لقلبي انسها ياصطه بيقول لسدني ده انا متخان ولسه باشتقالها لسه بنت اللي زينها قفرت ببص ملاقيتاش جنبي خلت حياتي زوات في زوات بعد اما كان كلها بمبي جوزك دا كان من اهدافي طب كنت على زعلة خافي انا مفتكرش ان انا اصرت ولا حبي ليجي كان مش كافي في عايش ازاي دا اتكتب حبيتين يوم من اقلبي اسئلة فيه ماكيد خسرتني من هذا حد انت ربي في كبل مناق <تصفيق> هتتكسري معمور للأيام وهبقى شباك ساسيك هتكوني موجوع ولا تمام مش معنى انك مش جنبي اني ساعد مطس تايبي بالعكس ده انا مكسور بعن ايه ودا زنبك انت عشان الزنبي زنبك عشان قبلقتيني زنبك عشان ضمرتيني ذنبك ميتغافرش فراك ده فيك دمواني. بعد حب ودفى وغرام بغرق فهم عزف وانا انتي سبب كل عليك حرام ده حرام عليكي بجد حرام كل عيد حب يا روحي وانتي سبب كل روحي مش بايا فانا مش عبا عليكي مش فرقة مطرح مطروحي الباب يفوت مدواحي الباب بالذات لو الواحد اتجحد وطمني انا بعد من 100 ومش هموت يوم من الواحد <تصفيق> ربنا يهدك على دنيا قلبك <تصفيق> <كلبي> فلوسا وماديه <تصفيق> يابك حد <حب> بعد ما خنتني <تصفيق> في العيد بتنوبي <تتلو> بعديني <تصفيق> ربنا يوجع قلبي غلطه حياتي انك عرفت <تصفيق> يا ريت عيوني ما كانت لمحتك ويا ريت ما قلبي بيوم حب <تصفيق> بشرب سموم علشان انسى <تصفيق> ومهما بشرب مش بنسى <تصفيق> ده سؤال محيرني يبقى حصريا على موقع دي جي كيمو دك